وقال الذين لا يوجدون نقم انا اولئك الظلال علينا لما يا قدس <تصفيق> تتبرو في يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَ இூமி சஜாவ حَافِظَ الْجَنَّتَيْنِ مَنْ إِنْ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا யமா